فَمَن يَبْتَغِ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ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 ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين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 قال يا قوم عبود الله ما لكم من إله غيره أ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم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 فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفرت النور فاسلك فيها وفرت النور فسلف فيها من كل زوجين الثين وأهلك وأهلك إلا ما سبق عليهم القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون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 ياكم يأكلون مما تأكلون ويشربون مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعيدكم أنكم إذا متتم وكنتم تراب وعظام أنكم مخرجون هيا تهيا تلما تعدون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 وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُما وَآوَيْنَاهُما إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قِرَارٍ وَمَعِينٍ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 ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يغلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهن أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم لا تجأر ال إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبوا بَرّ القَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُكَذِّبُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم فَهُمْ فهم عذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير